اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل <تصفيق> أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذنوا لي إخوان الكرام أن يكون لقاؤنا الليلة لقاء متعدد الموضوعات. اعتبروه يعني عدة برامج وليس برنامجا واحدا. اعتبروه عددا من اللقاءات وليس لقاء واحدا. لأن الحقيقة أن الموضوعات التي تلح الليلة كثيرة. فنحن مضطرون لتناولها على نحو ما. ولا شك أنني سأتناول إن شاء الله عز وجل هذه المسألة الكبيرة الضخمة الخاصة بالمسجد الأقصى وما ينتظر أن يحدث فيه خلال أيام وسأنتظر تلك وسأتكلم إن شاء الله عن تلك التغطية التي تولدت عن زيارة نائب رئيس أمريكا اليوم لإسرائيل ودعمه الموضوع وسأتكلم أيضا عن بعض حكام العرب وما قالوه اليوم صباح اليوم من تصريحات لكن اسمحوا لي أنني لا أريد أن أهدر الحقيقة جميع الأوقات دون أن نسير في طريقنا وفي موضوعنا الذي نتكلم فيه لأننا إحنا لازم نؤسس الأمة الحقيقة لازم نوجد المسلمين ما ينفعش نعيش تعليق على أحداث ولا ردود أفعال لازم نوجد أمة إسلامية لذلك لا بد أن أتناول الأمر على عناصر متعددة وعلى موضوعات وناخذ وقتنا وتصبروا معايا إخواني تصبروا معايا لأنه إحنا يعني أمام هذه الظروف التي تقع بأمتنا لا بد أن يكون لنا الحقيقة صبر معها ونسأ الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأنتم تعلمون أن غير المسلمين أن الكفار يعني يعني قالوا لأنفسهم يتحدثون قال أنمشوا واصبروا على آلهتكم يا خبر ربيض يعني خصوم الإسلام وخصوم العقيدة أصحاب العقيدة الباطلة ولذلك أنا دايما أقول ال الذي يبذل نفسه في سبيل العقيدة لا يشترط أن تكون عقيدة صحيح في ناس بيب... ما دام عقيدة والسلام من وجدت في داخله عقيدة ده لا يمكن لا ي... مستحيل تعرف تزحزحه عن هذه العقيدة إلا بما يخاطب الاعتقاد إنما تضربه تعذبه دخله سجون تقطعه تنفيه تقتله لا تتغير العقائد تحت سلطان الباطش وده اللي فهمه فرعون فرعون, فرعون كان ساذج كان أبلى في حقيقة الأمر هو ولم يكن أبلى هو كان رجل رشيد وحاكم وكل شيء إنما هو فهم أن الطغيان يغير العقائد مش ممكن ده دل بالعكس الطغيان يجعل العقائد تختبئ تحت الجلد لكن تظل موجودة ولذلك الذين يسومون المسلمين سوء العذاب ولا شوف قال تعالى لن يضروكم الا اذا يعورك يجرحك يقعك يشنكلك يكسرك انما ان تتصور ان العقائد ستتأثر مستحيل ولا امريكا ولا روسيا ولا اسرائيل ولا الدنيا ولا الحكام اللي, اللي ممكن يمالئهم ولا الاعلام اللي ممكن يسير على منهجهم ولا المناهج لا شيء يغير العقائد الا ما يخاطب الاعتقاد فكرة يعني تغيير الفكرة أساس لتغيير السلوك ولا يتغير سلوك أبدا إلا إذا تغيرت الفكرة لذلك نحن لا بد أن ندرك أننا نتكلم عما يحمي الاعتقاد وبالمناسبة دي هو يعني إيه الاعتقاد يعني إيه العقيدة أنا عارف التعريف المصطلحي وعلماء الكلام وعلماء العقيدة وع إنما العقيدة عارفين يعني إيه؟ ببساطة ولو سمحتوا احفظوا هذه الكلمة العقيدة هي خلق الانحياز لله رب العالمين خلق الانتماء لله رب العالمين لما أقولك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ثلاثة عشر عاما في مكة يتكلم عن العقيدة مش معناه أنه يتكلم عن أدلة وجود الملائكة والإيمان بالكتب وما هي الرسل لا ظل ثلاثة عشر عاما عاما يكتل المسلمين المنحازين للعقيدة تزول الجبال ولا يزول إيمانهم بالعقيد مستعدين يبذلون النفس والروح والغالي والرخيص في سبيل العقيدة أدي معنى معنى العقيدة الانتماء لله الانحياز لله يقول عز وجل يقول عز وجل يقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين يعني إيه, يعني إيه أكون رباني ما معنى أن أكون ربانيا بعد أبحث ودرس وذاكر لأنه مطلوب أتحول أصير منتميا لربي سبحانه وتعالى ما معنى ولكن كونوا عباد الله إخوانا ما معنى أن أصير من طائفة عباد الله إن لله عبادا الله يعني إيه أنا من حزب الله يعني إيه مش حزب الله المسميات الحالية أنا بتكلم عن مبدأ للانحياز لله التحذب لله الانتماء لله سألت عقائد ولذلك نحن في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى نسعى أن ننشئ الأئمة مش المأمومين نحن في هذا اللقاء ما فيش مانع نتكلم عن الوعظ وننشئ مأمومين وإنما نحن نسعى لإنشاء الأئمة أن يصير يقول تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة يعني في جعل إمامة إني جاعلك للناس إماما ولما وبنى الإمام على إيه؟ قال جعلناهم إما إمتى؟ قال لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون. عارفين كلمة لما صبروا وكانوا بأياتنا يقنون معناها إيه؟ معناها آآ آآ يعني اليقين اللي هي الاعتقاد اللي هي العقيدة اللي بقول لكم ما يخاطب الاعتقاد ما يخاطب الاقتناع لقد الاعتقاد لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون اليقين والصبر على مواصلة اليقين اليقين والصبر على مواصلة اليقين اليقين الثقة التأكد الانحياز الميل إلى الله عز وجل ولا نعدل معه سواه لا يمكن أن نساوي بين الله وبين خصمه أبدا والصبر على هذا الاعتقاد هي دي ولذلك قال تعالى وشوف كلمة الصبر واليقين قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولك إن حد بيعمل حال يحرثون في البحر بيعملوا علامات في البحر عاديين يقسموا البحر المياه تجري أيها الإخوة أعود إذن إلى الفقرة الأولى الموضوع الأول من لقائنا الليلة وهو ما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي احنا متكلم عن خطوة التزكية خطوة التزكي إنشاء النفس خطوة التطهر خطوة بناء النفس المسلمة تربية النفس المسلمة تربية تختلف عن التربية التي خرجت من البيوت ومن البلاد ومن الدور لا تربية مختلفة تربية الإسلام ووصلنا في اللقاء السابق إلى الكلام حول أن تربية الإسلام من ضمن مدارسها الكبرى التي وقعت في التاريخ الإسلامي مدرسة التصوف وأظن أنني أعطيت التصوف حقه كاملا أيدته كل التأييد كمنهج وكمبدأ وعاديته كل المعاداة كانحراف في التطبيق لكن لا أستطيع أن ألغي مبدأ منهج لتطهير النفس، ولذلك قلت إن السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا هذا الأمر بجدية، مسألة علم الميران، علم التدريب، علم إذاقت دوائك إذا يعني يذق إذاقت الشعور والإحساس، الإخبار، القشعريرة. كيف أبدأ مع هذا الشخص هل أبدأ معه من الذكر وأبدأ مع الآخر من خدمة المسلمين وأبدأ مع الثالث من ماذا من الصيام وأبدأ مع الرابع من ماذا مع الصمت وأبدأ مع الخامس من كف الاحتياجات يعني مو على حسب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويقول له ماذا أفعل ما هي أحب الأعمال إلى الله فيختار له ما يناسبه من طاعة فإذا هذا العلم علم انتقاء علم بصيرة علم ميران علم دربة وقلت بوضوح إنه لا يمكن مطلقا أن أعتبر أن إلقاء الدروس النظرية بديل عن علم الميران العملي لا يمكن أن العالم الذي يعرف كيف يتكلم في التفسير أو كيف يتكلم في الحديث أو كيف يتكلم في الفقه أو كيف يتكلم في السيرة مش بالكلام وإنما مسألة أنه كيف أوجه التلاميذ اللي هم سموهم المريدين إلى طريق الله عز وجل فالأصل وأنا لم أفرط ولم أقصر في أن أنحاز إلى ضرورة هذا العلم كعلم من علوم السنة الأصيلة إنما قلت بوضوح ولابد أن يكون هذا واضحا إن النموذج الأفدح للانحراف في تاريخ المسلمين هو مسألة التصوف انحراف وصل احيانا كما قلت في اللقاء السابق الى نسبة 100% عدل قليل عدل قليل جدا عدل نادر انا يعني فكرت اقول انه نسبة الانحراف 99% طلعت لا اوليلا الانحرافات اكتر الطرق الصوفية كنست المبدأ الجليل اللي انا بقى اؤمن به وانحاز له اللي هو ضرورة هذا العلم وعلى فكرة لو اننا لم نقل بهذا هتتحصل نتيجة غريبة جدا لو أننا أهملنا علم تطهير الأنفس علم تزكية الأنفس علم بناء الأنفس هتتحصل نتيجة عجيبة جدا وبالمناسبة يا إخواني هذا التصوف أو هذا التطهير للنفس أو هذه التزكية للنفس ده جزء من التربية وليست كل التربية لازم نخلي بالنا من النقطة دي ده برواز كبير هي جزء من التربية وليس في كل التربية تربية فيها امور اخرى هذكرها ان شاء الله الان باذن الله تعالى اللي هي خاصة بمنهج التربية الاسلامي عبارة عن 8 عناصر محددة جدا 1 2 3 4 5 6 7 8 فالتصوف جزء وليس كل انما لو اننا اهدرنا علم التصوف وبالمناسبة دي مش مهم الاسم يعني لو الاسم اسم التصوف كان قد تلوث بسبب شيوع والطراد الانحرافات فاصبح علامة على الانحرافات نغيره خالص خلاص مش مهم نسميه اسم جديد احنا لا نحاس لان هذه الاسماء اصطلاحات ولا مشحة في الاصطلاح من ناحية ومن ناحية تانية الاصطلاح لا يحكمني افرض اننا في علم معين زي علم الكلام ايه علم الكلام ده مش, مش الشات مش الدردشة مش الراغي علم الكلام ده هو الاسم الذي اعطوه ل... لعلم العقيدة علم التوحيد شوف بقى يا خبر ابيض كان اسمه علم التوحيد لا اله الا الله فقالوا دي العقائد علم العقائد وعلم العقيدة وقسم العقيدة ثم حولوها إلى كنـة علم الكلام ثم أصبحت الأقسام القسم نفسه اسم العقيدة والفلسفة قسم العقيدة والفلسفة ثم دخلت الفلسفات الإغريقية واليونانية واللي واللي واللي فأفسد الطريقة التفكير في العقائد يقول أساتذتنا في أقسام العقيدة سواء في جامعة الأزهر أو في غيرها يقولون فأصبح الناس يكرهون بعض, بعض الأهل السنة فعلا والحقيقة يعني أنا مش عايز بس أقول موقفي الحقيقي من هذا أن أنا برضو دي وجهة نظر في مسألة تلويث الأفهام الإسلامية بكثرة يعني بالافراط في هذه المسائل ما نتكلم فيها بقى في مقام آخر إنما صارت النتيجة أن الاسم نفسه علم الكلام علم الفلسفة علم العقيدة أصبح في ناس مش مهم الاسم عايز ترجع لعلم التوحيد الخالص على مقتضى الكتاب والسنة واللي كانوا عليه السلف الصالح اللي هم ناس سالمين طيبين مؤمنين أنقياء أصفياء يعني عايز تدخل في الناحية العلمية للعقائد وتقول لا ده المسألة كذا وكذا برضو لا بأس انما تفرط وتوصل لدرجة التأثر بالفلسفة الفارسية والاغريقية واليونانية خطير جدا نفس الكلام في الصوفية لو أن كلمة التصوف برغم انها علم سني اصيل من علوم المسلمين بوصفه تطهير النفس وانها نتيجة الشيوع للحراف الى هذه الدرجة تلوثت الاسم ليس مقدسا يتغير مفيش اي مشكلة ونبتدي لا نستعمله لاننا لا نستطيع ان ندلس على الناس ونخليهم يقعوا يتزحلقوا في الطرق الصوفية وانا قلت الحضرات اوعى حد يقرب من اي شيء اسمه طريقة صوفية حتى لو صح لان الحاصل الان انه هو ده الزحلوقة والمزلق الكبير لضياع عقائد وللدخول في ضلالات تطبيقيا وحتى الاخواني الصوفيين ما يزعلوش من كده لانه انا وهم مع مبدأ التصوف وانا وهم ضد انحرافات يعني الراشدين منهم ان شاء الله ضد انحرافات لا, لا سند لها من الكتاب والسنة ولذلك قلت ووصلت في الاسبوع الماضي وصولا واضحا الى التفريعة دي تفريعة واضحة بدون تجارب بدون ممارسة يعني بدون ممارسة بدون اشتغال بالطاعات لا يغني العلم الشرعي مش ممكن لانه اصبح جمودا لا يؤثر لازم لما تقولهولي واتحرك اليه الى الطاعات وابتدى اشتغل فيها تاخد بايدي وانا ماشي في الطريق وانا سالك وانا سالك للطريق وتوجيه وتقولي لا بلاش هنا شوية قلل هنا زود هنا اختار ده ابدأ بكذا قبل كذا لابد فبدون التجارب العلم الشرعي جمود تدريس تدريس, تدريس قد يكون زي الجماعة المستشرقين واحد مثلا هولندي ومش مسلم ولا حاجة لكن يدرس الإسلام حظ وعرفه ويتكلم فيه أحسن مني ومعلوماته راجل بقاله تاتين عاربعين سنة بيذاكر حصيلة ضخمة لكنه يدرسه كثقافة وليس كتطبيق. فجمود بايزين مش يمكن يشرب الخمر يوم يشرب كاس خمر وشوي تمزع عشان يعرف يرجع يكمل البحث ربما. فالتجاء فالعلم الشرعي بدون تجربة ما ينفع والتجارب بدون ان تنضبط بالمستند. يعني المستند اللي هو بيسموه الدليل يعني أي ما نستند إليه من الكتاب أو من السنة قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز هذا يجوز الفقهاء نظروا في هذا قالوا لا بد. من هذا القيد لا ننفلت إطلاقاً تحت تأثير الوجد والهيام والتجارب بدون الانضباط الشرعي بالكتاب والسنة ضلال ومروق مسألة واضحة وضوح الشمس وانا لا يهمني اصحاب الهوى الجامح ولا اصحاب الفهم السقيم انهم يتسقطوا الكلمات وانما نحن نضبط الفهم ضبطا كما قلت لكم لو اننا أقصينا هذا العلم من قائمة العلوم وأصبحت تقول لي إيه والله علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة وعلم العقيدة واستبعدت وعلم هذا العلم نتحصل نتائج مذهلة عجيبة سيئة جدا المرة واحد أنك تكون قد فرطت في بعض ما تلقيته عن النبي أنا تلقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عشر حاجات اهتمت بتسعة وستة واحد فأنا لم أتلقى الدين لم أحط به من جميع جوانبه وهذه نقطة خطيرة جدا يحاسب عليها أو يحاسب عنها أيضا العبد يوم القيامة إنه كيف تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التدريب على الطاعات وعلم تيسيرها للناس وعلم كذا وكذا و و و ولا تشتغل به لا تنشئ له متخصص هو مش مهم ان انا اكون عندي فكرة قشرية لا ده انا محتاج متخصص محتاج متعمق محتاج فاهم فاقه مدرب عنده استقصاء وعنده احصاءات ويرى و... و... وجوه الناس وعنده الفراسة وعنده الشعور والاحساس وعنده البصيرة يعني اسألة لابد منه لمرة اتنين لو انا استبعدت هذا العلم من علوم الاسلام نوصل لنتيجة ان جميع العلوم البشرية اليوم لها اصل في علوم الاسلام الا فقط علم التربية يعني لما تيجي تكلمني مثلا نهاردة في كليات القانون تقول لي اه شريعة وفي فقه طيب كلية تحقيق التراث لا مذكرات منسوبة لفلان هي بتاعته ولا مش بتاعته اه احنا عندنا علم الحديث وعلم الرواية اما تيجي تكلمني زي ما قلتلك عن الفلسفات وتجريد المعاني آه احنا عندنا علوم العقيدة وعلوم الكلام وعلوم طيب احنا عندنا عايز تكلمني عن يعني كل علم من علم الاجتماع اه في حاجات للمجتمع في حقوق الطريق وحقوق البيوت والزواج والطلاق والشقيقية الاخوة يعني موجود الكلام ده كله الله. الحاجة الوحيدة انه علم التربية ليس عندكم فيها متخصصين الا حديثا يبقى اوروبا وامريكا والغرب والشرق وغيرهم هم اصحاب الفضل عليكم لا يا فندم احنا عندنا علوم التربية مؤلفات ابن القيم ونحن لسنا مع اي شطط من اي حد يعني مؤلفات ابو حامد الغزالي ومؤلفات وغيره انا مش عايز اذكر اسماء لاننا أخش أن أقرب للناس ما أحب أن أقربه إلي حقيقة إذن ما ينفعش ما ينفعش ده لازم الكلام بيقى موجود لكن خطورة كلها جاية من إيه جاية من المؤامرة العالمية الآن زي ما ذكرت في اللقاء الماضي وعلى الحياة بقى أكرر لأنه لازم المسألة ترسو جدا ترسى كده إن في مؤامرة فضيعة ضد الإسلام انه الانحراف ده اللي اسمه الطريقة الانحرافات الصوفية في الطرق الصوفية عايزين نلبسه ثوب نلبسه هدوم ملابس تبينه جليل اللي هي بسألة التقعيد بقى وال والسند والدليل نقوم الثوب ده ثوب القشيب اللي يخلي الناس تقول لا والله اهو ما شاء الله حاجة هيلة نقوم نقرب الناس نقوم ندخلهم في هذه الخزعبلات والضلالات اللي وراء هذا المستند اللي بالدليل والكتاب والأبحاث وما إلى ذلك يقوم لما ييجوا بقى فيش مشكلة ده احنا نعرف ندخلهم قوي في الخزعبلات زي ما احنا عايزين وبيتصرف على كده وقلت لكم احذروا بعض الرموز الدينية التي هي موظفة لهذا في بلاد المسلمين على, يعني على, على, على نطاق واسع على فتحة البرجل شغال كده انه هو يستطيع ان يعطي عرضا دلاليا او شرعيا او علميا او منطقيا يجيب الناس نقوم نعمل البديل للإسلام اللي هو الإسلام اللي, ال... اللي واقف لنا ده الإسلام اللي مصممين طبقوا الشريعة مصممين يدفعوا على المسجد الأقصى مش راضين يبيعوا يشتروا مع اليهود لا ما ينفعوش إحنا عايزين ناس خدر خد, الخدر اللذيذ بتاع الطاعة خلاهم كده إيه يعني وقعين وحلوين ويقول لك حي ومدد وخلاص بس خدوا واحدة واحدة إنما لا أستطيع أن ألغي المبدأ مطلقا حرام لا يجوز أن, أبدي أن, أب... أن ألغي هذا المبدأ وأظن هذا الكلام يعني واضح وضوح الشمس وأنا يعني الحياة أمامي مجموعة كبيرة من الأسئلة التي أخذتها في الأسبوع الماضي ولكن على كل حال أظن أننا بهذا نعتبر يعني رددنا على معظم هذه الأسئلة تقريبا ويعني ولم يعد هناك شيء فيها وعلى كل حال حتى ما يتعلق بانه يعني في احد الإخوة يقول لي طيب اذا كانت الامريكا بتعادينا بهذه الصورة وحط السم في العسل طب ما نقف احنا موقف معادي من العسل نفسه علشان نقول علشان خايفين ان يوضع فيه السم فأقول له نعم هذا الكلام لو كنت أنا في هذا اللقاء بكلم عوام المسلمين اللي هم إيه بقول له لا ملاش خالص إنما أنا وأنا أريد من يتولى أمر المسلمين من بالإمامة والتوجيه ما قدرش أقول له أبدا إلا إني محتاج واحد متخصص في هذا المجال وعايز أقول لكم إيه الحل أقول لكم تحبوا تسمعوا اسمعوا يا إخواني الحل؟ إذا كان في مخاطر شديدة جداً أمريكا بتزيف وتدلس دلوقتي عشان تستدرجنا وإحنا عايزين هذا المنهج لتطهير الأنفس ما هو الحل؟ الحل صحوة جديدة على الرشد بقى منهج الرشد وإنشاء العمل الصالح على منهج تطهير النفس وعلى منهج دون اقتراب من هؤلاء مطلقا وأظنني واضح على كل من يقترب من هؤلاء أو يعبد على أورادهم أو ما إلى ذلك أن يبتعد وأن يحذر وأن يتعلم ولكن من خلال صحيح السنة و... وعطاء القرآن وأسأل الله عز وجل أن يبارك يا رب العالمين أما مسألة وهي النقطة الأخيرة أو الشوط الأخير في مسألة التربية الذي أريد أن يعني أتكلم عنه مسألة أن المنهج الإسلامي منهج مكتمل في التربية فنعم إحنا عندنا يا إخواني التربية الإسلامية 8 عناصر لو إنه في واحد عنده 7 موجودين واحد غير موجود بالضبط كأي إنسان جسده كله سليم لكن عنده مثلا ودن ما بيسمعش بيها او عنده عين ما بيشوفش بيها او عنده ايد ما بيستعملهاش مشلولة او عنده رجل فيها شلل المنهج الاسلامي في التربية علشان يكون مكتمل ما ينفعش يبقى فيه جزء وارم ضخم وجزء ضامر العنصر الاول هو عنصر التربية طبعا هذا الترتيب مش مقصود لانه انا مش بشراء انا الان لا اشرحه كنت أتمنى أن يكون عندي وقت وإحنا بقينا في المسجد كما قلت أربع سنوات ندرس علم التربية الإسلامية ومن فضل الله عز وجل أنني وجدت إخواني الذين درسوا معي هذا الكلام رأيتهم بفضل الله عز وجل بعد سنوات أئمة للعمل الإسلامي في بلاد العالم أروح مكان ألاقي فلان الذي كان يعني ما شاء الله ليه لأنه كان يدرس ما هو الإسلام على حقيقته كما درسته أنا فعنصر التربية الروحانية الإيمانية الدافقة الدافعة المحركة حب الله حب رسوله حب الآخرة التعلق بالصالحين الثقة اليقين ال, ال, ال يعني هذه التربية الإيمانية الروحانية الدافعة نمرت مين العنصر الثاني؟ عنصر الآثار التي تترتب على الإيمان على على التربية الإيمانية تربية الآثار اللي هي الآثار القلبية برضه زي الخوف زي الرجاء زي الأمل زي الدعاء هذه المعاني آثار قلبية وهناك آثار سلوكية زي الأداب زي الأخلاق يبقى إذن تربية الإيمانية تربية الآثار نمرة ثلاثة تربية الأفهام تربية الضبط الفكري الضبط العلمي الفكري ألا أكون شخصا يعني أي شوية حماسة إيمانية تخليني أقول أنا الله والله أنا وليس في جبتي إلا الله فأنا الله وتوحدت مع الله ومبدأ الحلول والاتحاد وضاعوا كفروا بسبب هذا لا هناك ضبط فكري حتى في إقامة الإسلام في أنه لا بد أن يكون قانونا لكل شيء العنصر الرابع عنصر التربية العلمية الثقافية الله هو العنصر الثلاثة اللي هو تربية الفهم والفكر غير تربية العلم والثقافة نعم الفكر والعلم والفهم هو, هو الضابط اثناء بعد كده انا محتاج حصيلة من المعلومات ثروة عشان اكون ثقافتي لذلك لازم أكون درست آيات القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولازم يكون عارف فقه، ولا بد أن تكون هناك معرفة بالصحابة وأعرف الآخرة ما الذي سيحدث، لازم هذه الثقافة أو هذه هذه المعلومات التي تؤدي إلى الثقافة اللي هي وجهة النظر، اللي هي الصياغة مهم العنصر الخامس إنه كل هذا لو أنه تحقق لا يتحقق وأنا في غرفة في قط المذاكرة في قط مكتبي في غرفة التلميذ اللي بيذاكر ده لابد من تربية الممارسة التطبيق أنا مش بذاكر كيف أرعى اليتامى والمساكين وأنا قاعد وأخش امتحان هات لي حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض على إطعام اليتيم أروح آيل لا لازم أنزل واضبخ واشتري أكل ووديلي لليتيم واعد واستقبله وأرجع أقول لنفسي أو أدارس مع إخواني أنا شفت إيه النهاردة من, من, من أمور اللي هي التطبيق أنا طالبت بألا يترك المسجد الأقصى لينهدم وجري ورايا العسكري علشان أنا عامل مؤتمر بدافع عن, عن بيت ربنا حصل إيه انا اطالب بان يكون الخمر التي حرمها الله حراما مين رد علي والعلمانيين قالوا لي ايه وقالوا لي انت بتتكلم عن منهج المرأة انت عايزنا نرجع متخلفين وانا ردت قلت ايه وهل ترى لما يعني التطبيق الممارسة ما ينفعوش الناس اللي قاعدين في قط الصالون ولا قطة المذاكرة ولا غرفة المكتب بيذكروا ويطلعوا مؤلفاته وخلاص ما ينفعش لازم ينزل في المعترك دول من اخطر واضر ما يكون على العالم الاسلامي المسلم اللي يسحب نفسه من المعترك ويقعد فوق يخطب ويدرس ويذاكر وخلاص دول اخطر ما يكون ليه انه عنده جزء نامي اللي هو الناحي العقلية والفكرية والبحثية وجزء ضامر ضايع ده ما فيش ركب ما بتخبطش في المسلمين في المساجد وهم قاعدين كتف والكتف في الكتف والقدم في القدم ما بيدقش لا يتذوق ان يكون البدر ملتحما بالبدن في صف الصلاة بعض هؤلاء كان لا يصلي الجمعة ولا ينزل الى الجمعة ويقول انا لست هذا المسلم في ميدان النسك وإنما أنا مع الإسلام عندما يكون في خصومة ومواجهة مع خصومة لا يا بيه وإحنا مش عايزينك كمان إحنا عايزين من يلتحم في صف الصلاة وفي صف الجهاد وفي صف العمل هي الممارسة العنصر السادس اللي هو التربية إحنا قلنا الممارسة العنصر السادس نعم اللي هي الأخلاق الجماعية الأخلاق الجماعية اللي هي زي الشورى زي التنازل عن الرأي ما أنا راجل لأنا هايل جدا أنا جالس في غرفتي أدرس وأبحث وأنزل أمارس لوحدي وكل شيء وأرجع و... مية المية ما ينفعش لازم تتعلم لما بتتعامل مع مسلمين وتبقى أنت أحسن واحد فيهم وأزكى واحد فيهم وأعقل واحد فيهم وأخبر واحد فيهم ومع ذلك يعرضوك ويقول لك احنا مصممين على عكس اللي انت بتقول لابد ان تتمرن كيف تتنازل عن رأيك لرأي الشورى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوقاع المشهورة زي مسألة ايه الخروج لمقابلة المشركين في احد ان هو كان له رأي ونزل عن, عن رأيه الى رأي الشباب العيال كما يقولون اليوم كانوا جمهور الصحابة ساعتها صغار تدريب العمل على أخلاق الجماعية، أخلاق الجماعة، أخلاق ال ال ال الجموع، أخلاق المجموع اللي هي الأخلاق الجماعية لازم لازم. ثم يأتي الجانب الـ الـ الأخير وهو التربية البدنية. لا ده فضل جانبين. التربية البدنية لا يصلح أن يكون إنسانا مقعدا قعيدا لا ينفعش لان الصلاة تحتاج سعيا الى المساجد الحج يحتاج طوافا وسعيا الصفة والمروى والكعبة الجهاد يحتاج الى جهاد والله يقول انفروا كله خفافا وثقالا وخصوصا اذا ينفر العبد بدون اذن سيده في بعض الاحيان والمدين بدون اذن دائنه والابن بدون اذن ابيه لازم البدن يكون يحمل هذا وهناك القوة البدنية، التربية البدنية، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد المشي، والمشي الطويل كما تعرفون، ووومسألة انه موضوع الرمي وموضوع الخيل وموضوع لازم التربية البدنية لا يعرف بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إن من العلاما اعتبر أن من العلامات التي ستدل على أن المستوى العام للأمة الإسلامية فسد. وانحرف وانحط انه يظهر فيهم السمنة انه يبقى الواحد سمين ليس لانه هو كشخص صار سمينا ولكن لان المتوسط العام للامة ان بقى فيها بطالة ما بتشتغلش ما بيطلعوش جهاد ما عندهمش حركة خلاص فاصبح هذا علامة على ان المتوسط العام في فالتربية البدنية تربية الحركة تربية الهمة تربية الحركة ثم يأتي المستوى الثامن أو العنصر الثامن من عناصر التربية الإسلامية وهي تربية الملكات والخصائص والمواهب للتخصص يعني أنا عندي تربية إيمانية وعقلية وفكرية وبدنية وعندي وجماعية وكل شيء لكن أنا مش متخصص في حاجة ما أفهمش في موضوع فقررت ان اكون متخصصا في جغرافيا جغرافية فلسطين علشان لما كتائب عز الدين القسام ولا المجاهدين عايزة تعمل عمليات ابقى عارف الدروب اللي ممكن يتحركوا منها واضيف الى ذلك الى هذا العلم الجغرافي علمي بـ بـ بـ لانه هو ده انتم عارفين اللي سموها الثغرة ونحن مغرمين بالحكاية دي نسمي هزيمة 67 نكسة ونسمي الكرسة بتاعت 73 ثغرة الثغرة دي كانت عبارة عن ايه عبارة عن المكان اللي ما بين الجيش التاني الميداني والجيش الثالث الميداني مكان كده مش عارفين تابع مين الظاهر ولا حاجة ومن طاقات المدفعية شايفينه من فوق عرفوا عدوا منه دخلوا عدوا قناة السويس ودخلوا في الطريق وبقت مشكلة كبيرة فالتخصص فأنا أبني ملكتي يقعد كده واحد أخ مسلم مثلا على سبيل المثال يقعد ساعتين ثلاثة كده قدام الخريطة ايه ده مجنون يعني حصل له حاجة ماسك خريطة كده وقاعد بقاله تساعتين تلاتة ويجيبها كده وبعدين يقلبها كده لا ده يربي أنني عندني في عندي في الأمة شخص يتقن هذا وغيره يتقن كذا والثالث يتقن كذا تربية الملكات والخصائص لأداء الوظيفة كما ترون لا يستطيع مسلم أن يترك هذا الكلام أبدا إلى شيء من ال يعني الواجد والهيام وخلاص وإنما هو عليه أن يمسك بمنهجه كاملا وأن يصير هذا المنهج بالنسبة له منهجا مكتملا على الصواب إن شاء الله أيها الإخوة جئت الآن إلى أمر في منتهى الأهمية ولعلي أعتبره العنصر الثاني في هذا اللقاء وهو ما يتعلق بمسألة نحن تكلمنا عن التزكي لكن هناك موضوع تناولناه والحياء أوفيناه حقه لفترة طويلة ثم جاءت الأقدار التي جعلتنا ننقطع فقطعتنا عنه وهو موضوع مشروع المؤدب أو المربي طبعا أفضل موقع نتكلم فيه عن هذا المشروع هو وإحنا نتكلم عن التسجية والتربيه الإسلامي هذا المشروع يا إخواني خطير الأثر ده ممكن يعمل نقلة للأمة الإسلامية لم تحدث لها عبر مئات السنين وعبر كل ما نتكلم به في هذه اللقاءات كل ده يصبح مرحلة تانية أو درجة تانية أو تالتة هذا المشروع من أخطر ما يكون هذا المشروع قائم على انه الكلام حلو لكن انا ليس عندي الشخص الصنيعي الذي يصنع تربية الامة وتربية الجيل ليه ليه لانه الناس مشغولة ده انا بالكتير بقعد ساعة ادي درس بين المغرب للعيشة الجامع لكن عندي الصبح بشتغل ميكانيكي وعندي امي محتاجة واليها واخدمها واولادي لهم طلبات وبروح انام تعبان وكمان عايز ناس حصلي الفجر وصلي وانا مفيش وقت فاصبح لا يوجد الشخص القائم بالتربيه وعندي مصيبة ان الاب مشغول ولو ما كانوش مشغول هم مش ما يعرفوش يربو ازاي الاجيال مش طب انا ايه الابن هو قدامه كيف يربيه ولم يتعلم هذا لذلك يجهد طبقة المربي المؤدب وكما قلت لكم زمان الملوك كان علشان مشغول في حاجة اسمها مؤدب ابناء الملوك يقوم يعين واحد ده, بتاع ده المؤدب بتاع ابن الامير وساعاته يبقى وافد شخص واحد يعين 3 ا4 ده علشان تعليم كذا وده تعليم كذا ده الاشراف على الدراسة وده الاشراف على ناحية الرياضية وده الاشراف على الاخلاق وده السلوكيات وكان بعض الاميرات كل اميرة من الاميرات معها مؤدبة خاصة بها غير الام والاب لان الملكة بقى والسيدة الاولى والتانية والعشرة دول عندهم اشغال وعندهم فتلاقي الاميرة عندها المؤدبة الخاصة بها فيطلعوا تحس انهم فعلا من ارقى ما يكون تعلمهم كذا الإسلام لا يعرف مسلما الا وهو من ارقى ما يكون ما فيش الكلام ده سبحان الله مش معنى كده اننا المسلم العادي ده يبقى كده يعني من الركش ولا الحثالة لا ده المسلم يبنى لذلك قلت ان غياب هذا التخصص تخصص المؤدب الصائغ اللي بيصوغ اللي بيصنع المربي وده مشروع بقى فارق كبير جدا يا إخواني بين مشروع لدين الإسلام لدين الإسلام وبين مشروع لدنيا المسلمين مشروع لدين غير لدنيا مشروع للإسلام غير لدنيا المسلمين مشروع عقيدة مشروع لإيجاد الأمة لإيجاد الأمة الثلاثة العقيدة غير مشروع الاستثمار الموجود عند الناس فعلا يعني انا بستغل بستفيد باللي موجود عندك فعلا انشط كده وانزل اعمل كذا لا انا عايز اوجدك واوجد نفسي كمسلمين عايز ابني يبقى مربى على الاسلام مش يبقى واحد كده ولذلك كما قلت دعوة او مشروع ينتج الائمة غير مشروع ينتج المأمومين انا ممكن انزل في الشارع ادعو الى الله يخش 200 واحد يصلوا وراء الشيخ ويسمعوا الدرس من الواعظ انما لو عايز انا ابني الشيخ ده ابني الواعظ ابني المربي ابني المؤدب ده مسألة مختلفة مختلفة تماما انا اقدر ب... ب... اتمشى في الشوارع زي اخوانا جزاهم الله خيرا نتوع التبليغ يعمل جولة قد يأتي بالناس من من من اخر المعاصي ويأتي, ويأتي بهم الى قمم الطاعات بفضل الله عز وجل قام المسجد 500 واحد عشان يسمع البيان لكن من يلقي البيان واحد سبيته بيته وشايل بطنيته وصرف من فلوسه ويحمل عدة اليقين ويصلي قيام طول الليل من نفسه كل هذا صنعه وانا لا اقصد ان هؤلاء هم لا اما دول مأمومين برضه انما انا اكلمك عن الفرق بين انا بقى اعدل مشروع المؤدب انشاء للامة الإسلامية انشاء لشيء ليس موجودا فيها انقاذ وعندنا يا اخواني شيء فاضح والله والله يا اخواني شيء فاضح عندنا ناس يعني يعني يعني مش فاضح ده مهين ثنائيه مهينه عندنا ناس فضيين عندهم فراغ كبير جدا زي مين زي الناس اللي طلعوا على المعاش زي المسنين الكبار شوية زي الامهات في مرحلة من المراحل ولادهم كبروا بيروحوا المدرسة يرجعوا الساعة 4-5 وقعدة هي من الصبح لغاية الساعة 4-5 يمكن من 7 صباحا لستة ولا خمسة مساء ولادها في مدرس اللغات وجوزها بيشتغل وهي قعدة مش لاقي حاجة تعملها وبتشتكي من الغيبة والنميمة والرغي والتلفزيون و... عندها وقت عشر ساعات ما لهاش حد تقعد معاه عندنا الشباب اللي مش لقين شغل مثلاً عندهم بطالة ولا يجدون عمل كل دول عندهم اوقات ضخمة مش عارفين يعملوا فيها ايه وضيعين وعندنا صنف تاني من الناس محتاج وقت وبرضو ضيعين مش لقين الوقت مش لقين اللي يعني زي مين زي الاطفال ام في مرحلة تانية بتطبخ وعندها ولادها بتغير لهم وبتوكلهم وتلبية لما يجيها الولد تقوله روح يا ابني افتح الكمبيوتر روح افتح التلفزيون روح اجنلعب على البسطة مع العيال فتضيع ويمكن هذه في شقة قصاد اللي عندها وقت وبتشتكي من الفراغ في الشقة قدام اللي مش مستعدة تدي لابنها خمس دقائق عندنا ده وعندنا ده الامة محتاجة بس تشبخ مع بعض تتواصل تتواصل يوجد الشخص الذي يقوم بالمهمة شاب اللي مش لاقي شغل ده طب ما هي دي فرصة لإنقاذ من البطالة ولذلك ايها الإخوة مسألة الفراغ وعندنا الحقيقة العقلية الإسلامية حاليا مؤسفة جدا هي مستعدة تعمل خيرات بصورة رائعة مستعدون للإنفاق في سبيل الله ويصرفوا على اليتامة وعلى الملاجئ ويعملوا المقابر للمسلمين صدقة ويعملوا كفالة أسر ويعني ويبنوا مساجد إنما إنك تحولوا من العطاء السهل إلى العمل المؤسسي إنه يصنع مؤسسة لإنشاء الإسلام لا هو مش كده يقولك لا أنت خد مني عشر ثلاث جنيه إنما لا تكلفني التأسيس لهذا أيها الإخوة كنت أمام هذه النقاط التي وردت إلي من أسئلة من حضراتكم خاصة بهذا الموضوع أقول دائما نحن محتاجون أن نتحول من فكر العمل العابر إلى فكر العمل المؤسسي لهذا إذا نشأ إذا نشأ عنصر المؤدب المربي ستحتاجه المدارس مدارس الإسلامية النهاردة دي مش إسلامية دي يمكن بتحفظ القرآن وسموها مدرسة إسلامية بيحفظوهم القرآن لا صياغة المسلم تربية المسلم غير ما سألت أن يحفظوا القرآن وخلاص فالمؤدب ده ستحتاجه النوادي والمدارس سيحتاج المسلمون في الغرب اللي عايشين وولدهم بيقولوا أولادنا ضايعين محتاجين حد يعلمهم الإسلام سيحتاجه من يسلم في أمريكا وبيجي مصر واليمن والسعودية علشان يعايش المجتمع المسلم ويتعلم الإسلام مش حد فضلهم سيحتاج من يسلمون في الغرب تروح السنة لتلاقي فلان أسلم وتروح بعد سنة تلاقي أنه لم يجد إنسانا عنده وقت ليوجهه ارتد إلى الكفر أو أصبح يعاقل الخمر واحد أسلم لا يجد من هو متفرغ له سنجد وعلى فكرة التجربة في البداية هتصادفها عقبات وضعف و فيها مشاكل وغيره إنما سوف مع الوقت والصبر ستتجاوز هذه العقبات هذا الكلام أيها الإخوة مشروع إنشاء المؤدب هو المؤدب هو أول ما تنفق عليه بند الصدق الجارية واحد أبوه في يقول أنا عايز أعمل لأبوي صدق جارية لو أنه أنفق عشرة آلاف جنيه على إنشاء عشرة من المربين الذين يفهمون مهارات التربية وفنون التربية والإرشاد الشرعي وكيف يعالج في خبيء نفس الطفل تمرده و... و... وانحرافه ده أحسن أحسن ما يمكن من الصدق الجارية لأنه هيصبح هذا ومن يأتي بعده ومن يأتي بعده حصيل لهذا الإنفاق احسن من انك تعمل كل دير مية ولا تلاجت مية ولا تعمل شجرة ظل ولا تعمل كتاب وتوزعه ولا لا احسن بكثير اذا انت بتنشئ اذا كان لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فما بالك وقد تمكنت من ان تنشئ للإسلام جيلا باكمله هذا اولى ما ينفق عليه الوقف اولى ما تنفق عليه الزكاة او ما يتنفق عليه الصدقات يعني ايه يا شيخ بقى الكلام ده كله يعني نعمل ايه ما هو المقصود الحقيقة المسألة عناصر محددة حتى لا يكون الكلام مطلق وهذا أو, او مرسل يعني عناصر محددة يا اخواني واضحة لمن يريد ان يدخل الجنة ويلقى الله عز وجل ويوقوا تسمعوا مني هذا الكلام فتقوليه طب نبعت لمن الفلوس انا مش عايز حد يبعت لحد فلوس انا عايزك انت اللي تصبح محور المشروع انت اللي تنفذ انما الم... العقل المسلم برضو ال... الغلبان لك ماشي يعني انت عايز مني فلوس اديك فلوس واعمل المشروع ربنا يبارك فيك هتعمل لي صدقة جارية لا انا لن ما حدش هيعملها أحنا العنصر الحلقة المفقودة هو من يوظف نفسه لانشاء هذا المشروع ويصبح لا مركزي مش هنشرف عليه أنت أنت تتحول إلى النقطة التي أنت تتحول إلى المحور الذي ينشئ هذا المشروع لهذا أيها الإخوة المسألة إن المساجد ترشح الموهوبين اللي ثبت أنهم ينفعوا من الشباب لأن دي محتاجة كفاءات محتاجة واحد عنده صفاء عنده عفة عنده أدب عنده خلق عنده إيمان تقوى ثبت كفاءته مع النش ثم الأثرياء إما أصل ثرية وإما أثرياء يبتدوا يتبنوا هذا لإعطاء المواهب والعلوم الخاصة بالتربيه وعلم النفس الأطفال وطريقة الإسلام ولازم ياخدوا مرتبات ما ينفعش تطوعا تطوع شيء جميل لكن هيبقى لك معلش عندي مأمورية في الشغل والله أصلا النهاردة بنبيتين عشان عندنا موسم إنما نحن اللي بعتولي لي بيعترضوا على حكاية انه ليه ما يكونش متطوع خليه متطوع بس مش هيبقى فضيلي انا عايز أنشئ وظيفة عشان يبقى متفرغ تبقى دي شغلته انا محتاج ادافة عن الجيل القادم الجيل القادم اللي الاباء والامهات مشغولين عنه وبس بيبعتوا اسئلة يقول لي يا شيخ ابني بيسرق الاساتيك من العيال في الفصل نعمل ايه ابني بيكذب عنيد بخيل جدا مش راضي يعمل طيب ما انا بقول لك لابد ولذلك اقول انه انا بتخيل النهاردة لو في واحد عنده 100 واحد من الاثرياء عنده 100000 جنيه يا سلام لو انه انشا معهد مش مبنى اوعوا تبنوا مباني انما مرتبات او او مكافآت للمدرسين للمحاضرين فاصبح المسجد يرشح الموهوب اللي ثبت كفاءته وبنعمل لهم دورة لعشرين واحد منهم يتعلموا كيف يتعاملون ثم نلحق بهم اطفال من اسرتين ثلاثة من الاسر الثرية وياخدوا مرتب الحلقة دي الدورة دي تنشئ هذه الطبقة شيئا فشيئا تنشئ هذه الطبقة تزيل بطالة وتؤدي الحيث بنعمل كده ولا تتصور من الشيخ الذي يتكلم في هذا الامر هو الذي سيديره لا انت مطلوب منك ليس مطلوبا منك المال ليس مطلوبا مطلوب منك انك تتحول الى انك الشخص الرابط بين صاحب المال وبين المساجد اللي هترشح الموهوبين وبين الاسر اللي هتقدم الاطفال وهكذا على كل حال ايها الاخوة الحقيقة ان انا كنت اتصور ان أنا سيكون عندي وقت لاجيبة عن الاسئلة الخاصة بموضوع المؤدب زي مثلا اللي بتقول هل ممكن الام نفسها طبعا يا ده هي الاولى اصلا بس لو لا عصبية الام مع شواغلها فالام اللي ظروفها تناسب ممكن هي اللي تعلم هذا وطبعا الفتيات اهم من الفتية لانه هذا السن الصغير سن تربية النساء والفتاة يبقى عندهم يمكن وقت لكن الفكرة ان الفتاة ممكن تتجوز وتتشغل بعد كده بيتها انما اعداد الشاب اولى لانه ممكن يتواصل ويستمر في هذا الامر جاءتني رسالة من سيدة مصرية بتدرس في السعودية بتقول انها اعدت رسالة دكتوراه في العام الماضي وكتبت فيها المنهج لتأهيل المربي اصلا يعني والمنهج للطفل نفسه ووضعت فيها طلبات من العلماء أن يؤلفوا كتيبات متصاعدة من درجة لدرجة تكون مادة للتطبيق ف... يعني... و... و... وهي بتعدها للنشر أو أعدتها شيء مهم وحد بعت لي مواقع على شبكة المعلومات الدولية بيقول لي فيها ان الموقع الفلاني والموقع الفلاني بيتكلموا عن التربية وموجود فيها هذه الابحاث محتاجين بقى مرات المدرسة وجدت رسالة خاصة بال المتخصصين لإعداد يعني الحقيقة في عدد من الأسئلة او من الامور الكثيرة حول هذا الموضوع واحد برضو يعني على كل حال احنا الوقت مش هينفع ان احنا نتناول هذا فلا بد افا خلينا يعني يكفينا الإشارة وان الامر قد اتضح ايها الاخوة المسألة الثالثة والاخيرة التي تركتها عمدا الى ختام هذا اللقاء تتعلق بهذه الكارثة التي توشك ان تقع بالمسجد الاقصى وببيت المقدس والتي يعني يشحنون الاجواء شحنا للوقوع فيها وعايز اقول لحضرتكم نحن أمة تستعد في هذا الاسبوع لتنطفض انطفاضا يشمل بلاد المسلمين جميعا وتزيل الحرج الكامل اللي بيمنع المسلمين من الحركة لأنهم عندما يقولون لنا أنهم يستعدون في يوم الثلاثاء القادم مثل اليوم أنه بدء تهدم المسجد الأقصى زلزال بقى ولا مش زلزال ولا هم نوين يهدموه وعاملين الموضوع ده غطاء ولا هيعتبر حائط البراق هو المكان الفاصل بين مكان للمسلمين ومكان لليهود كما فعلوا ذلك في مسجد سيدنا ابراهيم في مسجد الخليل اللي ضموه انه كان فيه مكان بعد الوقعة بتاعة الرجل المجنون هو مش مجنون طبعا ولا حاجة هو يعني فاهم رجل يهودي دخل بالرشاش رش المسلمين في الصلاة من ساعتها هم عاملين لهم مكان بصورة ما هناك هذا الكلام كله كنه سوف يحدث الآن في حياتي أنا وحياتك وحياة هذا الجيل ويترك مسألة لا يمكن أن نقف أمامها أبدا عاجزين ولا خجلين ولا صامتين وأنا والله أعظ بالله عز وجل أعظ بالله أصنافا من المسلمين سأ سأ سأوجه إليهم كلمات إن شاء الله الآن لكن خليني أقول رقم واحد أوجه كلمتي إلى أهل بيت المقدس إحنا أثنينا عليكم كثيرا وربما لأننا تكلمنا كثيرا منددين بفئات المسلمين القاعدين وبتفريطهم وتفريط شعوب المسلمين يكون نشأ عندكم تصور أنه طب ما المسلمين قاعدين وسيبين وسكتين ماذا نفعل هذا ليس بحجة لكم أمام الله ربما أنتم الفئة الوحيدة التي اختارها الله ليشرفها أن تكون هي الفئة التي اختارها دون من عداها ليجعل لها خط مواجهة مباشر مع اليهود الغاصبين دون أن يكون هناك من يفصل بينها وبينهم من, من, من سلطات أو ما إلى ذلك لا تجعلوا فتنة إخوانكم المكبلين المتهضين في المشارق والمغارب هي فتنة الشيطان لكم اللي تخليكم تتراجعون أنتم مكلفون جاء الوقت فعلا الذي تبذل فيه الأرواح لمن خلقها تبذل فيه الأنفس لمن وهبها وبرأها وأعطاها وهذا الذي يمكن أن يحدث وأن يخاف ليس شيئا يبكي بل هو شيء يفرح شرف وهو الذي سيحيي به الله انتفاضة المسلمين في كل أنحاء الدنيا في المشارق والمغارب كل روح تزهق وكل جسد إنما رابطه للمسجد الأقصى حتى ولو نمتم في الشوارع أمام الدبابات والله الواحد الذي سيصاب بشيء هذا سيحيي مصر وهذا تونس وهذه سوريا وهذا ستحيي الأرض ولن يستطيعوا أن يحاصروا هذا الذي سينشأ من وراء حركتكم ولو أنكم فرطتم لكنتم مقدمة لمن يفرط من ورائكم لذلك أنا أوجه كلامي إلى هؤلاء الإخوة الكرام المقدسيين التفريط ليس بحجة لكم أمام الله والله تعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا اهتديتم ولا لا تردوا شرف الله الذي شرفكم به ما تقولوش فإن العيش في الجنة مكرما من الله أولئك في جنات مكرمون مكرمون العيش في الجنة مكرما من الله عز وجل من الله الله يقول وسقاهم ربهم يا رب الساقي هو الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا العيش في الجنة في كرامة الله خير من العيش في الذل على يد اليهود على يد أبناء القردة والخنازير على يد أخس خلق الله جميعا على يد أشد الناس عداوة للذين آمنوا العيش في كرامة الله أم في مذلة أعداء الله لا بد أن نعلم أنه جاء الوقت الذي يمكن للمسلم أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل هذا الأمر وأنتم تعلمون أن تراثهم أنهم يعدون أنفسهم لهذا الوقت لذلك أيها الإخوة هذا يعني حظ عظيم مش عايز حظ عظماء لقاه إلا ذو حظ عظيم هذا حظ عظيم أن اختاركم الله لكرامة ما لكرامة ما وأنتم تعرفون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك فسأل الصحابة الصحابة سألوا قالوا منهم أينهم قال في بيت المقدس في بيت المقدس عايزين تخرجوا من انكم الطائفة الظاهرة على الحق أنت حرين أنت حرين وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم إنما حديث النبي الذي قال إن في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ضواحي وما حوله هذه طائفة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم من شعوب أو آخرين أو ما إلى ذلك عايزين تخرجوا منهم إنما هو شرف وكرامة الله لكم فإياكم أن تتخلفوا عن هذا وبذل الأرواح رخيصة في سبيل الدين وقفوا واعلموا نحن لا ننتظر الأسبوع القادم إلا انتظار الشهداء ننتظر الشهداء الذين على الأقل هيخلوا الجانب المحرج اللي المسلمين مش عارفين يبدأوا منين ينهار وتنطفض الأرض كلها قد تتحرر الأمة الإسلامية بكاملها في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم نتيجة وقفة المقدسيين إذا كانوا لا يسمحون للمسجد الأقصى كانوا قبل كده لا يسمحون بالدخول للصلاة فيه إلا لمن وصل أربعين سنة وبعدين وصلوها الخمسة واربعين وبعدين وصلوها لسبعة واربعين الآن لا يسمحون أن يصلي في المسجد الأقصى إلا من وصل إلى الخمسين عارفين ده دي إشارة كرامة كبيرة للأمة الإسلامية معناها أن الأمة الإسلامية كل ما هم بيرفعوا السقف ترفع هي أيضا الهمم يا سلام وأصبح اللي, اللي كان ما بيتخافش منه مبارح يخشى منه اليوم نعم نعم ونحن أصحاب دين النبي صلى الله عليه وسلم جاهد أول جهاد له سنه 53 سنة وأبو بكر سنه 51 سنة وكان الحمزه ابن عبد المطالب 53 سنة و... يعني الأمم الأمة الإسلامية سن 50 لو رفعوها الستين نام, الشو... نام في المكان ناموا وتزاحموا و... و... اللي بينه بين وبين بطن اليهودي ولا عنق اليهودي اللي بين سكينة المسلم وعنق اليهودي هواء لا شيء فيه لا عذر له ان يترك المسجد الاقصى يضيع وافتحوا الابواب حرروا المسجد الاقصى وايقظوا الامة افتحوا الابواب للامة الإسلامية لتستيقظ اما المسلمون فانني عندي كلمة ربما تكون جديدة غير ما قلت من قبل إلى طائفتين من الحركات الإسلامية، وسأقول الكلام بشكل عام. الكلمة الأولى إنه إذا كانت إذا كانت بعض التحركات الإسلامية قد استهلكت نتيجة الأعداء الدين والغربيين والأمريكان، واستهلكوا في أمور. عشان يخافوا من الحركة وتصبح حركتهم مخافة يعني بدل ما اجيب فلان الفلاني اجيب ابنه بدل ما اعمل الشيء الفلاني فاستهلكوا في الامور التي تتساوى الامور الداخل انا عارف انها لا تتساوى طبعا انما انا بقول استهلكوا في المسائل السياسية الداخلية حتى اصبحت حركة واحد من بيت الى بيت خطر فكانت ثمن الذي يدفع انه في القضايا العقائدية الان ربما مش عارف يعمل ايه ربما مش عارف يعمل ايه لذلك اقول علينا ان نراجع انفسنا ان نقف لقضايا عقيدتنا وان الفاصل وان يكون خطبنا الوحيد في بلادنا هو اين انتم من الاسلام لازم الناس يحددوا موقفهم مع الاسلام ولا ضد الاسلام بوضوح هي دي قضيتنا إنما زيد ولا عبيد حسنين ولا محمدين هذه مسألة مش مطروحة الفكر الإسلامي يقول أنا كلمني عن العقيدة أنت ملتزم بربنا ولا غير ملتزم بربنا المسجد الأقصى هنسيبه ولا مش هنسيبه النقاط المحددة الإسلام هيعود ولا لن يعود وهكذا وأنا عارف أن المسألة قد تكون واضحة وقد لا تكون واضحة إنما يعني حسب هذه الإشارة الفئة الثانية التي أوجه خطابي إليها من إخواني المسلمين تلك الفئة التي رضيت السلبية وهم أصحاب دين وعبادة وسمت إسلامي وكأنه يقول أنا منتظر المهدي المنتظر هو ده الواقع القدري ال... ومن قال لك إن المهدي المنتظر يأتي... يعني أي منتظر منتظر ده اسم مفعول يعني هناك من ينتظره هناك من ينتظره فإذا المهدي لم يوجد لم توجد الفئة التي تنتظره لم يكن منتظرا المهدي لن يعود ولن ينزل ولن يوجد بين المسلمين والله أعلم لعله موجود الآن فعلا وهذا ظني والله أعلم لن يوجد إلا إذا وجدت الطائفة المنتظرة ليصدق عليه أنه منتظر اسم مفعول أي هناك من ينتظر الانتظار ليس السكتة القلبية اللي موجودة عند الناس ليس الـ الـ الـ الـ الحطة اللي هم محطوطين فيه الانتظار أفعال الانتظار أفعال أنا لما يكون عندي ابني عائد من السفر هنظف له غرفته وهجهز له طعامه وأعمل أراجع الإضاءة وأجيب سيارة تذهب إلى المطار لتحمل الحقائب ولتحمله وأسأل أكلم المطار أعرف الاستعلامات الطائرة توصل الساعة كام هناك أفعال انتظار مش منتظر يعني ها البيت مقفول وأنا مسافرت أنا موجود في المصيف الله طب ابنك رجع من المطار وراح البيت مش عارف يدخل الشقة ده مش رسموش انتظار الانتظار وأي أفعال الانتظار فالمهدي لن يأتي إلى الأمة إلا إذا وجدت فيها الفئة التي تقوم بأفعال الانتظار فتصير فئة منتظرة لمهدي منتظر يا سلبيين يلا عايشين السكتة نقطة تانية أفعال الانتظار هذه عقيدة دي سنة دي دي سنن مش اختياركو ما تنقوش ما ينفعش واحد ينقي ينتقي يقول والله انا هعمل في التوحيد والايمان والسنن واللحة والمساجد والطاعات والعبادات وبس خلاص والدعوة اللي هي على قد الكلام ده انت بتصليش الفجر ليه وانت مش محجبها ليه وخلاص لا هو انا هنقي هو بمزاجي هو براجع الي لا وإنما الأفعال التي هي أفعال الانتظار هي سنن النبي كلام النبي كلام النبي منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم التي فيها أن الأمة يكون قد تودع منها ولم يعد فيها رجا إذا هابت أن تقول للظالم أن تظالم أو لم تأخذ على يد الظالم أو لم تقل بكلمة الحق أو لم تدفع الصائل اللي بيسموه جهاد الدفع انه يهود بيخربوا في ارض فلسطين داخلين المس... مش عارف مين فين ومين فين انا لا انتقي بمزاجي انا مش داخل محل بآلة نفسي اكل حوادق ومش عايز حاجات مسكرة فاختار جبنة و... و... وتونة وسلم وماختارش مربى وحلاوة و... لا دي في افعال الانتظار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحددها هو الذي يحددها وهو الذي يقول بها لذلك لا يمكن أبدا أن نوافق على أن كل واحد يختار يعني يشتغل في العلم ولا في الطاعة ولا في العبادة ولا في التوحيد ويترك هذا فاتقوا الله اتقوا الله ولا تجعلوا ما مسألة المهدي المنتظر التي جعلها الله حركة للأمة لتكون أمة منتظرة فاعلة لا تجعلها سبيل السكت القلبية والدعى فإن الله حسابه عسير على من أنتم تعرفون على من في القرآن الكريم الكلمة الأخيرة وجهها إلى غير المرتبطين بالإسلام أصلا نعم وإن كانوا مسلمين هو بيقول أنا مسلم واحنا مصدقين إنه مسلم عندهم أحزاب حزب اسمه الوافد وحزب التجمع وحزب الناصري وحزب الأحرار وحزب الغد وحزب وعندهم قبائل قبيلة كذا وقبيلة كذا وعندهم قوة اجتماعية في أماكنهم وعندهم صحف وعندهم مقررات وعندهم بشر وعندهم فلان من من قبيلة قبائل مش عارف مين هؤلاء أقول لهم عار عليكم عار عليكم عار عليكم وعلى أولادكم غدا أن يهدم المسجد الأقصى وأنتم في هذا الخرس ما بينطؤش صحفهم لا تكتب موقفا مقراتهم لا تشهد اجتماعا لا البشر عندهم لا ينطفذون إنتوا مش مسلمين لا يجري دماء في عروقنا إيه مش إيه هو الإسلام مش تبعكم ما, ما, ما فيش لا إله إلا الله جمعيات المرأة الاتحاد النسائي والهلال الأحمر والمش عارف ال... التح... النساء دول مش مسلمات المسجد الأقصى رأيوكو في إيه هتعملوا إيه نوين على إيه يا إخواني لما قامت الحرب العالمية الثانية أظن ولاحظ الإنجليز الحكومة الانجليزية ان في ناس مش راضية تحارب مع انجلترا معركتها والمانيا بتقتحم وتوشك انها تجداح عارفين كيف حركوا الامة الانجليزية المعركة بجدارية سموها انتو بوستر او شيء من هذا القبيل الجدارية كده يصوروا الاب وهو راجل عجوز كأن يعني بعد مثلا 30-40 سنة وعنده حفيده الصغير واقف جنبه ويقول له يا جده انت كنت فين كنت بتعمل ايه ايام الحرب لما بلدنا التكلت يعني كأنه بيقول له ان انت لما تكبر وبلدك هتبقى التكلت والمانيا احتلتها وخلصت عليها هيجي حفيدك يقول لك انت كنت ساعتها فين بماذا تجيبه فين السند انك كنت في الصفوف اليوم أقول هذا لأصحاب القبائل والبلاد والأحزاب والصحف أقول لهم أين كنتم والمسجد الأقصى يهدم عار على أبنائكم غداً أن تعود أن تعيش هذه المرحلة دون أن تكونوا من أصحاب الوقوف عار على الجمعيات النسائية والجمعيات الخاصة والصحف والأحزاب والقبائل وال مدارس عار عليكم ألستم أنتم أيضا مسلمين وأقول لإخوان المسلمين خذوا هذه الرسالة ووجهوها إلى كل هؤلاء وانقلوها فلعلهم لا يسمعوننا وأسأل الله عز وجل كما قلت لكم نحن أمة تنتظر الاستشهاد في هذا الأسبوع تنتظر أن تنطفض الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب في هذا الأسبوع تنتظر المواجهة الكبرى ولا تنتظر أبدا أن تسلم المسجد الأقصى في حياتنا أسأل الله عز وجل أن يحيي أمتنا وأن يلطف بنا ولعلنا نكون من الصادقين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين وأن يجعلنا من الصالحين وأن يختم لنا إلا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يجعلنا ممن لم يتوفهم إلا وهو راض عنهم اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن شاء الله في الأسبوع القادم إن قدر الله لنا تواصلا في اللقاء سوف ننتقل إلى الخطوة رقم 14 من من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور إن رأينا أننا نعيش أجواء الانتصار العظيم على اليهود وعلى مكائدهم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته